إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بَيْنَهُمَا إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم فِي شك يلعبون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 إَّا كاشفُ الْعَذاابِ قَليلَ إكُمْ عَائدُون يَوْمَ نَ بَقشُ الْ البَطشَةَ الْكُبَرَ إِ مُ تَقمونون وَلا قَدَفَةََّا قَبَلَهُم قَوْمَ فِعونَ وَوجَاءأَهُم رَسُول كَرم أَنْ أَدّ إلَ يعبَادَ الله إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا آمِين وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِين وَإِنِّي عُدتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجِمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَن هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مجرمون سَأَسْرِي بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَأَتْرُكُ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَتٍ كَانُوا فِيهَا فَاتِحِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخرين فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِّن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ إِنْ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعُوا وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فِيهَا بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فِيهَا الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم